بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس عشر وهو الأخير من مجال السمهاء كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه من القلب قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فأولياء الله وأتبعوا رسوله أحق بالفرح وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون قال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله وقال علال بن ياساف فضل الله ورحمته الإسلام الذي هداكم إليه والقرآن الذي علمكم وهو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون وقال ابن عباس والحسن وقتاده وجمهور الفسرين فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد فإن فرحه به يدل على رضاه به بل هو فوق الرضا فالفرح بذلك على قدر محبته فإن الفرح إنما يكون بالظفر بالمحبوب وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوه ولبه وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ورقائه أفضل ما يعطى بل هو أدل عطايا والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب وله فرح آخر وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه وكلما تمكن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه وله فرحة أخرى عظيمة الواقع عجيبة الشأن وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح يقدر. ولقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه. وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر ففقدها في أرض دوية مهلكة فاجتهد في طلبها فلم يجدها فيأس منها فجلس ينتظر الموت حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق زمامها بشجرة فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته فلا ينكر أن يحصر للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة، ولكن هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحة ومحن لا تثبت لها الجبال، فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح، وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء، وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذاتها فيفوته الأمران، ويحصل على ضد اللذة من الألم المركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب فالحكم الله العلي الكبير فصل وها هنا فرحة أعظم من هذا كله وهي فرحته عند مفارقة الدنيا إلى الله إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان اخرجي راضية مرضية عنك يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره بإثارها فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح منها صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على ربحه ومنها فتح أواب السماء لها وصلاة ملائكة السماء عليها وتشيع مقربيها لها إلى السماء الثانية فتفتح لها ويصلي عليها أهلها ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابع فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود فسجدت ثم سمعت سبحانه يقول اكتبوا كتابه في عليين ثم يذهب به فيرى الجنة ومقعده فيها وما أعد الله له ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون به ويفرحون به ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على أحسن حال ويقدم عليهم بخير ما قادم به مسافر هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر أجساد بجلوسه في ظل العرش وشربه من الحوض وأخذه كتابه بيمينه وثقل ميزاره وبيض وجهه ويعطائه النور التام والناس في الظلمة وخطعه جسر جهنم بلا تعويق وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف وتلقي خزناتها له بالترحيب والسلام والبشارة وقدومه على منازله وقصوله وأزواجه وساريه وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر ولا يعبر عنه تتلاشى هذه الأفراح كلها عنده وإنما يكون لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم وليست هذه الفرحات إلا لذي الترحات في دار الرزايا فشمبر ما استطاع فاستاقى واجهد لعلك أن تفوز بذي العطايا وصمع لذة حشئ البلاء للذات خلصن من البلايا ودع أمنية إن لم تنالها تعذب أو تنال كانت منايا ولا تستوطي وعدا من أتى بالحق من رب البراية فهذا الوعد أدنى من نعيم مضى بالأمس له فقت فصل والفرق بين رقة القلب والجزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر وإلا فما تعلم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع عناء محضى ومصيبة ثالية قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاصل والغائب لم يرزع ولم يفرح ولا ينافي هذا رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال والله إنما يرحو من عباده الرحماء وقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم من الجزع فرقة القلب رحمة ورأفة وجزعه مرض وضعف فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة وصار في سجن الهوى والنفس وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك فلانحصار القلب وضيقه يرزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد ممتلأ من محبة الله وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمة فتراه رحيما رق القلب بكل ذي قربى ومسلم يرحم النملة في جحرها والطير في وكرها فضل عن بني جنسه فهذا أقرب القلوب إلى الله تعالى قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة وفي الحديث الثابت لا تنزع الرحمة إلا من شقي وفيه من لا يرحم لا يرحم وفيه ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وفيه أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال والصديق إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيارة على الصديقية ولهذا ظهر أثرها في جميع مقاماته حتى في الأسار يوم بدل واستقر الأمر على ما أشار به وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعيسى وإبراهيم والرب سبحانه هو الرؤوف الرحيم وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة كما أن أبعدهم منه من اتصفى بضل صفاته وهذا باب لا يلجه إلا أفراد في العالم فصل والفرق بين الموجيدة والحقد أن الوجد الإحساس بالمؤلم والعلم به وتحرك النفس في دفعه فهو كمال وأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت في من وجدت عليه فلا يزير القلب أثره وفرق آخر وهو أن الموجيدة لما ينالك من والحقد لما يناله منك فالموجيدة وجود ما نالك من أذى والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة فالموجدة سريعة الزوال والحقد بطيء الزوال والحقد يجيء مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه فصل والفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه فهذا من شرف النفس وعلوه الهمة وكبر, وكبر القدر قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبا فتنافسوا فيه كل من النفسين الأخرى وربما فريحت إذا شاركتها فيه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من المسابقة وقد قال تعالى فاستفقوا الخيرات وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر فلم يظفر بسبقه أبدا فلما علم أنه قد استولى على الأمد قال والله لا أسابق لا أسابقك إلى شيء أبدا وقال والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريه ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه وكل منهما يحب الآخر ويحرظه على مرضى سيده والحسد, والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامدة ويفوز بها دونها وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالحسود عدو النعمة متمنن زوالها عن المحسود كما زرت عنه هو والمنافس سابق النعمة متمنن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان وأكثر نفوس الفاضلة الخيرة تتنفع، تنتفع بالمنافسة فمن جعل نصبع إليه شخصا من آل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه وهذا لا نذمه وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أهناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهذا حسد نافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبار نفسه بها للتشبه بأهل الفاضل فصل والفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهية فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر رسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته فإن الإمام المؤتم متعاونان على الطاعة فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى وَلَعَلْنَا منهم أَئِمَّةً يهدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة وهذا بخلف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها ليناروا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسر والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفازد. والرؤساء في عمل عن هذا فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطاؤهم أهل الموقف بأرجلهم يهانة لهم وتحقيرا وتصيرا كما صغروا أمر الله وحقروا عباده فصل والفرق بين الحب في الله والحب مع الله وهذا من أهم الفروق وكل أحد محتاج بل منصر إلى الفرق بين هذا وهذا فالحب في الله هو من كمان الإيمان والحب مع الله هو عين الشرك والفرق بينهما أن الحب في الله تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يغضه وعلمة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه إما خطأا وإما عمدا مطيعا لله فيه أو متأولا ومجتهدا أو باغيا نازعا تائبا ودين كله يدور على أربع قواعد حب وبغض ويترتب عليهما فعل وترك فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان بحيث إذا أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله وإذا فعل فعل لله وإذا ترك ترك لله وما نقص من إضافة هذه الأربعة إلى الله نقص من إيمانه ودينه بحسبه وهذا بإخلاف الحب مع الله فهو نوعان نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام فالاول كما حبه المشركين لاوثانهم واندادهم قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فهؤلاء المشركون يحبون فهؤلاء المشركون يحبون اوثانهم واصنامهم والالهتهم مع الله كما يحبون الله تعالى فهذه محبه تاله وموالاه يتبعها الخوف والرجاء والعباده والدعاء وهذه المحبه هي محض الشرك الذي لا يغفره الله ولا يتم الإيمان إلا بمعادات هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم وبذلك أرسل الله جميع رسوله وأنزل جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته، فكل من عبد شيئا باللدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دونه إلها ووليا، وأشرك به كائنا ذلك المعبود ما كان، ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه، وأنه الثاني محبة ما زينه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين، والذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، فيحبها محبة شاهوة كمحبة الجائع للطعام والضمآن للماء، فهذه المحبة ثلاثة أنواع فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته وثيب عليها وكانت من قسم الحب لله فيثاب عليها ويلتذ بالتمتع بها وهذه حال أكمل الخلق الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وكانت محبته لهما عودا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره وإن أحبها لموافقة طبعه وهو هو إرادته ألم يثيرها على ما يحبه الله ويرضاه؟ بل نالها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المواحات ولم يعاقب على ذلك ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه وإن كانت يمقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظاني لمن نفسه متفع الهواء فالأول محبة السابقين والثانية محبة المقتصدين والثالثة محبة الظالمين فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجميع والفرق فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة والمهدي من هداه الله فصل والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفوضا إليه ولضم بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين على الله وكان يلبس لأمته ودرعه بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار ثلاثة فكان متوكلا في السبب لا على السبب وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما فإما أن يعطل السبب عجزا عنه ويزعم أن ذلك توكل ولعمر الله إنه لعجز وتفريط وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب فهذا توكله عجز وعجزه توكل وهذا موضع انقسم الناس فيه طرفين ووسطا فأحد الطرفين عطر الأسباب محافظة على التوكل والثاني عطر التوكل محافظة على السبب والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب وأما من عطل السبب وزعم أنه متوكر فهو مغرور مخدوع متمن كمن عطل النكاح والتسري وتوكل في حصول الولد وعطل الحرث والبذر توكل في حصول الزرع وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والري فالتوكل نظير الرجاء والعجز نظير التمني فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله العالم بكفاياته ونهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحجن اختياره والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال وتوكل له بأن يستخرج له من حيلته ما يصلحه فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه في ضمن ذلك كما قدره سبحانه ودبره واقتضته حكمته وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره، بل يجعل رجاءه له وخوفه منه، وثقته به وتوكله عليه، وأخبره سبحانه أنه الملي بالوكالة الوفي بالكفالة، فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره، وقعد كسلان طاربا للراحة مؤثرا للدعاء، يقول الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وسيأتي ما قدر لي على ضعفي، ولن أنال ما لم يقدر لي مع قوتي ولو أني هربت من كما أهرب من الموت للأحقني فيقال لهم نعم هذا كله حق وقد علمت أن الرزق مقدر فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعي غيرك وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي جهة وإذا خفي عليك هذا كله فمن أين علمت أنه يقدر لك ايتيانه عفوا بلا سعي ولا كد فكم من شيء سعيت فيه فقدر لغيرك رزقا وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا فإذا رأيت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعي غيرك وأيضا فهذا الذي أوردته عليك النفس يوجب عليك ضرده في جميع الأسباب مع مسبباتها حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار فهل تعطلها اعتمادا على التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بلى لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله وملأ قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به فضخ قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب فسكن قلبه إلى الله واطمأن إليه ووثق به فكان هذا من أقوى, هذا من أقوى أسباب حصول رزقه فلم يعطل السبب وإنما رغب عن ساب إلى ساب أقوى من فكان توكله أوثق الأسباب عنده، فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه، وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله، فلم يتسع قلبه للأمرين، فعرض عن أحدهما إلى الآخر، ولا غيب أن هذا أكمل حالا ممن امتلأ قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه، وأكمل منهما من جمع الأمرين، وهي حال الرسل والصحابة، فقد كان زكريا نجاراً، وقد أمر الله نوحا أن يصنع السفينة ولم يكن في الصحابة من يعطل السابع اعتمادا على التوكل بل كانوا أقوى من الناس بالأمرين ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم في محاربة عداء الدين بعيدهم وألسنتهم وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل وعمروا أموالهم وأصلحوها وأعدوا لأهلهم كفايتهم من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوة الله وسلامه عليه فصل والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله وأما الوسوسة في ابتداع ما لم تأتي به السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث فيسرف في صب الماء في وضوءه وغسله ويصرح بالتلفظ بنية للصلاة مرارا أو مرة واحدة ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطا ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف أضعاف هذا مما اتخذه الموسوسون دينا وزعموا أنه احتياطا وقد كان اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أولى بهم فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعادل عن سواء الصراط فالاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة ولو قالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم فصل والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله فهو فهو من الملك وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان ومنها أن ما أورث سكينة وضمأنينة فهو من الملك وما أورث قلقا وأنزعجا واضطرابا فهو من الشيطان فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارد بنور الله فإن الملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبه فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسب فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشوهات فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك فصل والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفين الإفراط والتفريط وله طرفان هما ضدان له تقصير ومجاوزة فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعذل عن الطرفين قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلا عنقك ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والدين كله بين هذين الطرفين بل الإسلام قصد بين الملل والسنة قصد بين البذع ودين الله بين الغالي فيه, الغال فيه والجافئ عنه وكذلك الاجتهاد وبدل الجهد في موافقة الأمر والغلوب مجاوزته وتعديه وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان فإما إلى غلوب ومجاوزة وإما إلى تفريط وتخسير وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وأراءهم لما جاء به لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وأرائهم وهذان المرضان المختران قد استولى على أكثر بني آدم ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه والمهدي من هداه الله فصل والفرق بين النصيحة والتأنيب أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة ومراد ناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه فيتلطف في بذلها غاية التلطف ويحتمل أذى المنصح ولائمته ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق المريض المشبع مرضا فهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته وتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن فهذا شأن الناصح وأما المؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذنب من يؤنبه وشتمه في صورة النصح فهو يقول له يا فاعل كذا وكذا يا مستحقا للذم والإهانة في صورة ناصح المشفقة وعلمة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شرب منه لم يعرض له، ولم يقل له شيئا، ويطلب له وجوه المعاذير، فإن غلبا، قال وأينا ضمنت له العصمة، والإنسان عرضته للخضاء، وما حسنه أكثر من المساوي، والله غفور رحيم، ونحو ذلك، فيعجبا، كيف كان هذا لمن يحبك دون من يغضه، وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح، وحظ هذا منك رجاء العفو المغفرة، وطالب وجوه المعاذير، ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته وقال قد وقع أجري على الله قبلت ولم تقبل ويده لك بظهر الغيب ولا يذكر عيوبك ويبثها في الناس والمؤنب بضد ذلك فصل والفوق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاج الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها بل إذا حضر وقتها بادر إليها وثب عليها وثوب الأسد على فريسته فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من أخذ الثمرة قبل أوان إدراكها فالمبادرة واسط بين خلقين مذمومين أحدهما التفريط والإضاع والثاني الاستعجال قبل الوقت ولهذا كانت العزة من الشيطان فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها وتجلب عليه أنواع من الشروط وتمنعه أنواع من الخير وهي قرين الندم فقل من استعجل إلا ندم كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة فصل والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتهما أن الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدا صحيحا من عالم من علم سبب إزالته أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه أو يحذره من الوقع في مثل ما وقع فيه فيكون ناصحا بإخباره له أو حمله على الصبر بالتأسي كما يذكر عن الأحنف أنه شكى إلي رجل شكوى فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحدا ففي ضمن هذا الاخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر على ما يثاب عليه المخبر وصورته صورة الشكوى ولكن القصد ميز بينهما. ولعل من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسها فقال بل أنا ورأسها أي الوجع القوي بي أنا دونك فتأسي بي ولا تشتكي ويلوح لي فيه معنى آخر وهو أنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت أحبا رسال إليها على الإطلاق فلما شكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الآلم مثل الذي بها وهذا غاية الموافقة بين المحبي ومحبوبه يتألم بتألمه ويسر بسعوره حتى إذا آلمه عضو من أعضاهه آلم المحب ذلك العضو بعينه وهذا من صدق المحبة وصفها المودة فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي أنك لا تشتكي واصبره فبي من الوجع مثل ما بك فتأسي بي في الصبر وعدم الشكوى والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته لها أي انضر قوة محبتي لك كيف واسيتك في ألمك ووجع رأسك فلم تكن متوجعة وأنا سريم من الواجع بل يؤلمني ما يؤلمك كما يسرني ما يسرك كما قيل وإن أولى البراية أن تواسيه عند السرور الذي وساك في الحزن وأما الشكوى فالإخبار العاري عن القصد الصحية بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلي إلى غيره فإن شكا إليه لم يكن ذلك شكوى بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب أني مسني الضر وأنت رحم الراحمين وقول يعقوب إنما أشك بثي وحزني إلى الله وقول موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوتي لك وقول سيدي وارد آدم صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأدى ربي إلى من تكيلوني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري أين لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عفيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لك الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه فإن الله تعالى قال عن أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ما إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله مسني الضر وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجبيل والنبي إذا قال وفاء مع قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ولم أجعل ذلك نقصا لصبره ولا يلتفتوا إلى غير هذا من ترهة القوم كما قال بعضهم لما قال مسني الضر قال تعالى إن وجدناه صابرا ولم يقل صبورا حيث قال ما سني وقال بعضهم لم يقل يرحمني وإنما قال وأنت أرحم الراحمين فلم يزدع الإخبار بحاله ووصف ربه وقال بعضهم إنما شكى ما ستضر حين ضعف لسانه عن الذكر فشكى ما ستضر في الذكر لا ضر المرض والألم وقال بعضهم استخرج من هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله في الصبر وغلط أقبع الغلط فالمنافي للصبر شكواه لا شكوا إليه فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين هديه وتذلوه لها وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره فاحذر كل الهذر من إظهار تجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسك وإبداء العرج والفاقة والذل والضعف فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم فصل وهذا باب من الفرق طول ولعل إن سعد القدر أن نفرد فيه كتابا كبيرا وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله واللبيب يكتفي ببعض ذلك ودين كله فرق وكتاب الله فرقان ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ومن اتقى الله جعل له فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وسمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فارق بين أولياء الله وأعدائه فالهدى كله فرقان والضلال أصله الجمع كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان ومحبته ومحبة الأوثان وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه فجعل الأمر واحدا واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا إلا البيع مثل الربا وجمعوا بين المذكى والمايدا فقالوا كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا هذه المرأة خلقها الله وهذه خلقها وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه فكيف يحل هذا ويحرم هذا وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وجاء الطائفة الاتحادية فطم الوادي على القري وجمعوا الكل في ذات واحدة وقالوا هي الله الذي لا إلهي له وقال صاحب فصوصهم واضع نصوصهم وعلم أن الأمر قران لا فرقان ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدع ولا ذنب وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرا والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال وإنما أتي أكثر أهل العلم من متشابهات في ذلك كله ولا يحصل الفرقان إلا بنور يغذفه الله في قلب من يشاء من عباده يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولا تستطيل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة فإن رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم وهو الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل والفرق بين تجريل التوحيد العملي الإرادي وبين هضم أرباب المراتب مراتبهم التي أنزلهم الله إياها والفرق بين تجريد متابعة المعصوم، وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها، وعدم الالتفات إليها، والفرق بين التقليد العالم، وبين الاستضاءة بنور علمه، والاستعانة بفهمه، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والفرق بين الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري، والحال النفساني، والفرق بين الحكم المنزل الواجب للاتباع على كل أحد، والحكم المؤول الذي نهايته هو أن يكون جائز للاتباع عند الضرورة، ولا درك على مخالفه، فصل ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل فرق منها يستدعي بسطه كتابا كبيرا فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين أن توحيد رسل إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له ند في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا ناذر بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وجود لها البتة فلا يجعل لها وجودا في قلبه ولا لسانه أما توحد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطلها فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديثا يصجح بشيء منها ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطى عليها بالتحريف ونفى حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له أو معناه من جنس الألغاز والأحاري على أن من طرد تعطيله منهم علم أنه يلزمه فيما حرف إليه النص من المعنى نظير ما فر منه سواء فإن لازم تمثيل أو تشبيه أو حدوث في الحقيقة لازم في المعنى الذي حمل عليه النص وإن لم يلزم فيه هذا فهو أولى أن لا يلزم في الحقيقة فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع فهذا طرد لأصل التعطيل والفرق أقرب منه ولكنه متناقض يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه ونفع عنه البعض الآخر واللازم الباطل فيهما واحد واللازم الحق لا يفرق بينهما والمقصود أنهم سموا هذا التعطيل توحيدا وإنما هو الحاد في أسماء الرب وصفاته وتعطيل لحقائقها فصل والفرق من تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة أن الرسل نزهوه سبحانه عن النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته كالسينة والنوم والغفلة والموت والغوب والظلم وإرادته وتسمي به والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه وأن يترك عباده سدى هملا وأن يكون خلقه معبثا وأن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا لا لثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نيب وأن يسوي بين أوليائه وعدائه وبين الأبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين وان يكون في ملكه ما لا يشاء وان يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه وان يكون لغيره معه من الأمر شيء وأن يعرض له غفلة أو سهر أو نسيان أو وأن يخلف وعده أو تبدل كلماته أو يضاف الشر إليه اسما أو وصفا أو فعل بل أسماءه كلها حسنة وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة فهذا تنزيه الرسل لربهم وأما المعطلون فنزهوه عما وصف به نفسه من الكمال فنزهوه أن يتكلم أو يكلم أحدا ونزهوه عن استوائه على عرشه وأن ترفع إليه الأيدي وأن يصعد إليه الكلم الطيب وأن ينزل من عنده شيء أو تعرج إليه الملائكة وروح وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاريا عليها ونزهوه أن يقبض السماوات بيده، والأرض باليد الأخرى، وأن يمسك السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، ونزهوه أن يكون له وجه، وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، وأن يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكا، وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، فلا نزول عندهم ولا ونزهوه أن يفعل شيء لشيء بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود ونزهوه أن يكون تام المشيئة نافذة لإرادة بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافه فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون وسموا هذا عدلا كما سموا ذلك التنزيه توحيدا ونزهوه عن أن يحب أو يحب ونزهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضى ونزهوه آخرون عن السمع والبصر وآخرون عن العلم ونزهوه آخرون عن الوجود فقالوا الذي فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل يلزمنا في الوجود فيجب علينا أن ننزهه عنه فهذا تنزيه الملحدين والأول تنزيه المرسلين فصل والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما قاله الإمام أحمد ومن وفقه من أئمة الهدى أن تشبيه والتمثيل أن تقول يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري ونحو ذلك وأما إذا قلت سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئا من صفات المخلوقين بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين المنصوف والمنصوف فأي تمثيل هاهلا وأي تشبيه لولا لا تلبيس الملحدين فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات فمن شبه الله بخلقيه فقد كفر ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفع عنه مشابهة المخلوقات فقد هدي إلى صراط المستقيم فصل والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن تجريد التوحيد لا يعطي المخلوق شيئا ألا يعطي المخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه فلا يعبد ولا يصلى له ويسرد ولا يحلف باسمه ولا ينذر ولا, ولا يتوكل عليه ولا يؤله ولا يخصو به على الله ولا يعبد ليقرب إلى الله ذلفة ولا يساوى برب العالمين في قول القائل ما شاء الله وشئت وهذا منك ومن الله وأنا بالله وبك وأنا متوكل على الله عليك والله لي في السماء وأنت في الأرض وهذا من صدقاتك وصدقات الله وأنا تائم إلى الله وإليك ولا في حسب الله وحسبك فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم يحلق له رأسه ويحلف باسمه وينذر له ويسجد لقبره بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في رضا الله ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه به فإذا هضم المخلوق خصائص ربوبية وأنزل منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورة لم يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مغتبته ولو زعم المشركون وقد صح عن سيد ورد آدم صلوة الله وسلامه عليه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبد الله فقول عبد الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي وقال لا تتخذوا قبري عيدا وقال اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندة وقال له رجل قال أذنب اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله وقد قال الله له ليس لك من الأمر شيء وقال قل إن الأمر كله لله وقال قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفع إلا ما شاء الله وقال قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشادًا قل إني لن أجد من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا أي لن أجد من دونه من ألتجي إليه وأعتمد إليه وقال لبنته فاطمة وعمه العباس وعمته الصفية لا أملك لكم من الله شيئًا وفي لغض في الصحيح لا أغني عنكم من الله شيئا فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم وابوا ذلك كله ودعوا لشيوخهم ومعبودهم خلاف هذا كلها وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده وشمع أزل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون والفرق بين تجريد متابعة المعصور وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به على قول احد تقدم على ما جاء به أحد ولا رايه كائنا من كان بل تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صحت لك نظرت في معنه ثانية فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرقي ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها بل لابد أن يكون في الأمة من قال به وله لم تعلم فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم، واعتقاد حرمتهم وأماناتهم، واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى نص أعلم به منك أيضا، فهل لو وفقته إن كنت صادقا؟ فمن عارض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدل أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتذا بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسر من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هنا تبين لنا الفرق بين التقليد العالم في كل ما قال بين التقليد العالمي في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاصطلاء بدور علمه فالاول ياخذ قوله من غير نظر ولا طلب لدريله من الكتاب والسنة بل يجعل ذلك كالجبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يجعلهم بمنزله الدليل للدليل الأول فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على, القبل على القبلة فإنه إذا شهدها لم يبقى استدلاله بالنجم على خال الشفئي وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد فصل والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله هم المفلحون وفي وسطها في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وفي أول الأنفال إلى قوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وفي أول سورة المؤمين إلى قوله هم فيها خالدون وفي آخر سورة الفرقان وفي قوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وفي قوله إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله في جنة مكرمون وفي قوله التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله في الدق والجل الذين يخالفون غيره لسنته ولا يخالفون سنته لغيرها فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه ولا يتخذون دينهم لهوان والعباء ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن ولا يؤثرون صحبة الأنتان على مرضات الرحمن ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني بلنا إلى الله من معشر بهم مرض مورد للضناء وكم قلت يا قوم أنتم على شفى جغف من سماع الغنى فلم استهانوا بتنبيهنا تركنا غويا وما قجنا وهل يستجيب لداعي الهدى غوي أصار الغنى ديدنا فعشنا على ملة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنى ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان وأدنا يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسنده المخالفون له إلى غيره أولياءه وقد ضربوا لمخالفته جأشا وعذر عن هذه نبيه وطريقته وما كان أوليائه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم أدعوون إليه المحاربون لمن خرج عن وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم قولا وعملا يدعوون إليه ويحاربون من نهاهم عنه فإذا رأيت الرجل يحب السماعة الشيطانية ومؤذّن الشيطان وإخوان الشياطين ويدعو إلى ما يحب الشيطان من الشرك والبدع والفجور علمت أنه من أول فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن في صلاته ومحبته للسنة وأهلها وتقربه منهم ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة فزينه بذلك لا تزينه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشعر على الماء وطار في الهواء فصل وبهذا يحلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني فإن الحال الإيماني ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد ونتجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي والحال الشيطاني يسببه إما شرك أو فجور وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم وهذا الحال يكون لعباد الأصنهم والصلبان والنيران والشيطان فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يصداد به ضعفاء العقول والإيمان ولا إله إلا الله كم هلك بهؤلاء من الخلق ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعله فكل حال خارج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء بها الرسول فهو شيطاني كائنا ما كان وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير من من انتسبوا إلى الإسلام ظاهرة وهو بريء منه في الباطن له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعالاته للرحمن وقد يكون الرجل صادقا ولكن يكون ملبوسا عليه بجهله فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان، وقال حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم، بل هو متشبه صاحب محال ومخاريق، وقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، فحسب كل سوداء تمره، وكل بيضاء شحبه، والفرق أعز ما في هذا العالم، وهو نور والفرقان أعزم في هذا العالم وهو نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفاسدها فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان فالله المستعان وعليه التكلان فصل والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع أن الحكم المنزل الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا حكم له سوى وما الحكم المؤول فهو أخوان المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ولم يلزم به الأمة بل قال أبو حنيفة هذا رأيي فمن جاءنا بخير منه قبلنا. ولو كان هو عين حكم الله لما ساغل أبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته في وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطئ فمنعه من ذلك وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين وهذا الشفعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاويه ودونها ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا فلان وخذ من حيث أخذوا ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم وحي يجب اتباعه لحرموا على أصحابهم مخالفتهم ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروع عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يحل المسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه والعمل به ولا يسوق اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم والمصود التنبيه على بعض أحوال نفس المطمئنة واللوامة والأمارة وما تشترك فيه النفوس الثلاثة وما يتميز به بعضها من بعض وأفعال كل واحدة منها واختلافها ومقاصدها ونياتها وفي ذلك تنبيه على ما وراءه وهي نفس واحدة تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة وأما المطمئنة فيها خل النفوس البشرية عددا وعظمها عند الله قدرا وهي التي يقال لها ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والله سبحانه المسؤول المرجوب لإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه عاكفة بهمتها عليه راهبة منه راغبة فيما لديه وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا لا يجعلنا ممن أغفر قلبه عن ذكره واتبع هواه هو وكان أمره فرضا ولا يجعلنا من الأخسارين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنوا الصنعا إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل انت هنا تسجيننا لكتاب الضوح الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى صاحبتكم في هذه الرحلة عمر وقد تم هذا التسجيل المبارك صبيحة يوم الثلاثاء الأول من ربيع الآخر لعام اثنين واربعين واربعمائة والف الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم السابع عشر من شهر نوفمبر لسنة عشرين والفين للميلاد أسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقة لنا به وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت به مني اللهم اغسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مظائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا وجعلنا اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا تشبع، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وتتبه إليك، والعصر إن الإنسان لا في خسر، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته